تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك ونتوب اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك انت الغني ونحن الفقراء اليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل دعاءنا وأذكارنا وتلاوتنا للقرآن الكريم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك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 ونور صدورنا وجلاء أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيلقى ولا تجعلنا ممن يقرؤه فيذل ويشقى اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ولا تجعلنا ممن يحرم حلاله ويحل حرامه اللهم جعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه الى النار اللهم, اللهم انظر من حالنا يا رب العالمين إلهنا, إلهنا وسيدنا ومولانا ليس في الوجود رب سواك فندعوه وليس في الملأ رب غيرك فنرجوه اللهم إنا نسألك ونتضروا إليك أن تغفر لنا وترحمنا وتعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من ساهم في عمارة هذا المسجد المبارك وخدمة المسلمين والمصلين اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم ويسر أمورهم وحصن فروجهم وأصلح نياتهم وذرياتهم اللهم اهد عاصيهم وثبت طائعهم اللهم رد بنا وبهم إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين اللهم تقبل منهم العطايا اللهم تقبل منهم الهدايا اللهم من أنفق في سبيلك فعجل له بالخلف يا رب العالمين اللهم اجعل لهم تلك العطايا في سبيلك منتس منتسبة إليك اللهم انفعهم بها في الدنيا واشفع لهم بها في الآخرة وأصلح لهم بها وأزواجهم وذرياتهم يا رب العالمين اللهم أصلح أبناء المسلمين اللهم أصلح بنات المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح شيب المسلمين اللهم احفظنا وإياهم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عجل لهم بالفرج والعافيه اللهم عجل لهم بالفرج والعافيه اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم أنزل ما أنزل عليهم جنودا من عندك وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين اللهم انصر الحق واهله اللهم انصر الحق واهله اللهم ادحض الباطل واهله اللهم عليك بالظالمين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأنج عبادك المستضعفين يا منجي المؤمنين اللهم قصدناك بحاجاتنا وأنزلنا بك فقرنا وفاقاتنا ورحمتك, ورحمتك أوسع من ذنوبنا فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من خزائنه من الآن تغيظ عن نفقه يا من سبقت رحمته غضبه يا من يغضب إذا ترك سؤاله يا من تتابع خيره وأطاؤه من علينا بتوبة صادقة من علينا بتوبة صادقة من علينا بتوبة صادقة, علينا بتوبة صادقة اللهم قو ايمان التائبين و أيبات إليك في هذا الشهر الكريم اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى اللهم ثبتنا وإياهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدين ولمن له الحق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات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 وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين